بل يقولون <تصفيق> هم يعني بل يعني رب العالمين بيجيت مرويد مشرك تدعو تابي عن الله عليه وسلم يقولون افترى على الله كذبا مرويد مشرك واتدعو تابي عن بارس الله عليه وسلم تابي محمد صلى الله عليه وسلم حاشا بدرو يبي قرآن تبيجد أباء أخف نار رب العالمين يا افتراء ودروات كر درباري رب العالمين افتراء وكوئي تبيجي فلان كسي أخف ناكر و أخف ناكر أنا في شو لا كري وأشوف لا كري. الله عليه وسلم الله عليه وسلم أفقرانة درو لا يشاء الله يختم على قلبك. يعني حسكر الله عليه حسكر على قلبك. يعني دلية ده قريت ختم يعني جرتنا دلية يعني هكذا في عن بليس الله عليه وسلم ونيا درواق درباري رب العالمين كربو افتراق درباري رب العالمين كربو ونيا رب العالمين حكرناك كر الف الله عليه وسلم فإن يشاء الله يختم على قلبك يعني رب العالمين ده دلية هم قريت وده قرآن ووحي بدهنات و همدو أين تفضله؟ هالوكي هاتي إكل تابعية رحمة خذلي بدو تفسيرا يختم على قلبك كات كات بجد فإن يشاء الله ينسيك القرآن هناك ربع مني حس كربو دا قرآن همدو براتبة تبع ووح يا خدابو تهناه تي همدو انت نفضل تدري؟ هكذا اشتكيوا كربو. ومشركه هم ظاني بهارسل الله عليه وسلم خالك مشهور جد صلى الله عليه وسلم حشا رب العالمين يديني ياخذ الوقت من تشجارشتهو نبو بنند ابراهيم باشتا مشركه باشتا واف اف نذكر او درود كان وشي كاش بوزاني كاو درود كان وقتي افتنل باشم باشم الله عليه وسلم افقرنا الذي قرى داناي فان يشاء الله يختم على قلبك رب العالمين شتاكي و تشبو بو العالمين رب العالمين حسكر بو دليتهمي غري هر بكيه رب العالمين بوتيم ولو تقول علينا بعض العقاويد يعني ياك بيامبري صلى الله عليه وسلم ايكن اخفنا يعني عندك اخفتم زي ذكر بو ديني دا وما نغوت بيويلان خرا بودبونه لا أخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين. يعني ده بيعمل سعى وسم تندع عذاب دين وبيشتغل داكوجين. وتين أفا ورهن أبدي وجالس يرجع داي. ونيا كواتنا اللي فكرنا منو بده بمريه. رب الجهراء ربعمين بيشتغل بيعمل سعى الله وعندو سام. كان كلماتك كان أخف نكز ذاكر بنالو خرا. ووو ونيا حاشب دروغو يبقي أباد دينه و. أبى خديك ودي وربعمين نجو دبو. ربعمين بجد الله وعندو سام ده جلك. توني عذاب دينو ودا ولك وينك ربي عم بس على الله سبحانه و تعالى بكشتو ما نتيرا ايراج بيغوت في ان يشاء الله يختم على قلبك هناك ربع من حسكر بو تدري تقريد وني واويشتي تزيدك لي هميه باش تجي بها وحيه هميه درته و درته وباو ده بيغمبرين يتردته وبا بس شو جره هاشاشتهو نبي وتفسيرك قديش بيجيد فان يشاء الله يختم على قلبك يعني خديت باش تبع النبي صلى الله عليه وسلم خدي حسكر بو داد رهتا همه گریت اب تاریت یا گناهها و خرابیه و دهیت اگرتن و نیا هنگی تو چه جرال فاکسانه نت بوي اب ایمان تينو باوریت اينه كه ربعمين حس كردو اولی داد رهتا ولی كه ایمان نه اينه بو پیامبراتی نداخته و وحی بترن نتكر اما ربعمين وحصنا كریم و او كی نه بد رهتا واتی او كی نه ایمان نه او كافر نه بجنه پیامبری سال الله و عليه وسلم افتراء و دروابد پیامبری جرنسال الله و عليه ويمحو الله الباطل بل هندرامرامين همو غا به ابي كل سنه تدبيه دونا كرامين محو يعني نهلونه امر انهليد باطلي ومخلكيه همغويدي مخلكي ديار كد غا بها خلت باطلا او الشركه والكفر والغنح الخرابيه تشربرامين باطلي ومخلكي نهليد تو وبشيت واللهونيا قبه اللبيت كاس نزايد غا خلت عالم بك الدنيا هو تبقيت كشوره كشيا قشلاكه باشا ن ويمحو الله الباطل همغا بچاوا خراب يك بنو بغن فرك دي اربعين بيام بري فريتك تيبي فريتك لبخاركي ديار دوني ا بچي اوا باطل او ربعامين بوخاركي ديار تيتا اوا يا خلتو چنابي دي بچو اونجا بيسين خركي كيف خو اكا دي بچيت يان ديناچي اما يا رب العالمين سنات ويدو ناي ويا واجب كلي اوا اربعامين ويمحو الله الباطل اربعامين همغا مدي باطلي وخناتي اوا وشته خلت دي بو عالم دياركتو و دي دياركتو او خلتا و ناهي لتش او وقت رب العالمين حسكرش ناهي لتش و ده هلاقبتو و وشته او تتكرن و يحقو الحق و رب العالمين همه قوي حقيش دي, دي دياركت بو خلتكي و دي بكلماته و دي آشكره كت بي والقرآن وسناء وحية وبوهنتة هنا تم الله عليه وسلم هم قال رب العالمين حقيقة ديارك ودياشكرك وديفائدك لنا في خلك دا وباطلش ده نهله لتديارك بخارك إذا بباطلا ويخليته إنه عليم رب العالمين علمك هاي هو رب العالمين علمك بذات الصدوري يعني أوجت النافد هاي كأوجت كدلن أي ناب الليج دا يشتمل بين أي نادي دا ليش رب العالمين يعني أخوه في محمد صلى الله عليه وسلم تأخذ دلية خوج دا؟ اشتاق دان أبوه بدرود وتهزر بوههزر كربود دلية خوج دا كو بيجي آخر ناك يدرو سر درباري رب العالمين بيجي وبيجي رب العالمين واجب غناح حرامه ورب العالمين دام يعني رب العالمين دل پیغمبر اسلام الله علیه و سلام خب پیغمبر اسلام الله چه جو دل داشته بهونه کلیه او حزریش نكری کو کلمه که زیرکت النواف دینی دا یا حرفک زیراکت بنواف دینی دا یا کلمه که کیم کت یا حرفک کیم کت چون گلت آیت چه آیته تا این دنیا رب العالمین عتابه الکیکلی پیغمبر کری سلام الله علیه و سلام ها پیغمبر اشتغ و شاور بود چه بشری اده و بشری اوی عتاب نیات یکن جابه سو تولوا ونيكربع من عتابي يا اميرك صلى الله عليه وسلم اشتبو ين اوات يضرب على مينك تبع اميرك صلى الله عليه وسلم الله عنك لما اذنت لهم وتبع امير اذا هناك منافقا نين جادوي تبعو اذا اوا هم اوات بنيد رب العالمين عتاب الاميرك صلى الله عليه الله عليه وسلم يا النبي لما تحرم ما احل الله لك همو خود الله او او اما همون عتاب خودت پیامبریت کرد که الله علیه و سلم که پیامبرش تغذش آورد دوباره وشید. اول آیات و هم دهات یخ هاره میتی پیامبری تبوه کرده توی خلد بی آنچه نبی تبوه کردوه. اما ندهنده وشدن، اما پیامبری صلّح الله و علیه و سلم نشده و منشده زیرا کریه و خود دل و هت چجرا فذش نکریه و ربع علمینش یزدانی توی که بری چند آیات و مخان که الله یجتبی. ربع علمین پیامبرش شد که لیت گرید سعده داده اول دلی همه باعثتره ای همه باعثتره ویده که دکه ویده که تعبیرانبلوده وحی باید ورای کرد. پشتی فایه آیت ابرارالعالمین گفتی کام الله و علی و سلام محمدی سال الله و علی و سلام فکرنا ند قرآن دن و دروغ دنای ابرارالعالمینی درکت کو به و درکت هیبش ند خصینه چج سره کسکه بی و هو اللذی يقبل التوبة عن عباده رب العالمين بيشتهي امبرس على الله وعلى سمو بيش دمش هو الذي يعني وهو وحده رب العالمين تني يقبل توبته همو ببردوان توبه عبد الفق قبيلتن عن عباده يعني عبده يعني هل عبدك توبيتك وقرت ابواب شمان بي بولا رب العالمين بيته واورك وخلد وغنحا ود كرين بيلي الى 400 توبوي قبيلك و20 قبيلك تمام نوكي ما الدنيا داوني عمروك خرابیکی برانبری می‌روید. کار بلکه منو جارا که عفو کرد، دو جارا عفو کرد، سه جارا. اما بچه‌نگی منو فعفونا کرد و هنده. و آقا منو ف ل چه و خوش لب نکنید. اما منو دل مرودی گل بی که سایب اکنونه دوام. دل مرودی خوش نبی. اینلاه کسی که ایمان وی گله کازور نبی. نخواهی که دیده بینی. اینلاه دل مرودی برانبری بی که سایمانیا صافی نبی. دوام. بچه برای جارا که دو جارا کرد، سه من عفو کردو مسئله خوش بودم منیم چون ما هر برد دوام بهنده هندی بهندم رویدل مروی لعنت بیته مرب عالمین حاشیه خوبانیم مرب عالمین میفت کن گنا حاکت و کن خرابیابد کن به امریار مرب عالمینی بکد هر وقت اگه مروی فدیاری بگر مرب عالمین دوباره مروی قبیل که مروی دوباره کرد و بشینی چو فت گنا حکر نباجاره که دوباره مرب عالمینی بهندش پیامبر پسال الله و علی و سلام اج در مرب عالمین بیجد الله و علی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 وزاني كسل اخوش نعبد الا رب العالمين نبي وهذا استحقار رب العالمين اخوش وجارا ايش وجارا من جاري رب العالمين دبيجي ما دام عبد مني هو ايش ماكو بدي اخوش يعني شي ما دام عبد مني يعني ما دام عبد من بارد ومنوب يسرقنا وقتي ونحكرن وقتي التوبيت جت وبد جرت ابيش ما ما طبعا اسهم ماكو بدي اخوش بهن دي رب العالمين اي كل نبي التوابه يعني كثير التوبه على عباده يعني هموقف التوبة عبد الحق بيت يا نجارة ونادو جارة ونصاد جارة رب العالميني، العالمين دل بيت رب العالمين, بيك بيك رب العالمين. إن الله يحب العالمين كيف يعني كان وقت خراب يأكل زبيب شمام تبا وفجر تما بولا رب العالمين رب العالمين توبا فك سنة قبيلت وهم مغفير الدكة توبيت بكرينا شجار رب العالمين أمين يا بسم الله في جل جناحه وابجل جرة ااا يشينفس ربيع جناحه رب عم بشنداز بي عبد يخوش ده ما قد إلا دحالة رب العالمين المروي خوش نابي هكمل روبي واخ توبانة كرهتا روح قاشت يا حكم روبي هنجي رحمروي هو كديشته در هنجي مروي توبه كار حتى اذا جاء حدهم الموت قال اني تبت الانى او اربع عالمين توبه واقع بالوقت يانيش وقته اذا طلعت الشمس من مغربها هكا روش روش افا يا هلون وي وقت ايش مش دي روش هاد دري هنجي هم خلد توبه كار این ایمان نه اینه که ایمان نیست. این گناه کردن توبه کرد، هنگیش فایده نکرد. باز وادو حالاتونه توبانیه. هکار راه گشت حکام رو می‌می‌ملاک المودیت، ملاک دیتن، مربی همه عالم الغیب، اون ربعمی هنگی نیشام رو می‌ده، مربی دیت، هنگی ایک توبه کرد توبه کبیل نبید، یعنی شکار روش، هر وقت ایک مربی توبه کرد، وادیاری کرد، چند گناه مربی کردن، ربعمی خوش دارند، مربی مسرمان. رب العالمين وقتها ما تحت إيمان دارك كاتوم التقيات كات، نبجت جناح هناك. رب العالمين نبجت جناح هناك، أما بجت توبيت كات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. بجت أو مرؤوب رب العالمين كيف بيتادوا أو أهل بحشتنا أبد وقت الجناح كير وخرابي كير برد ومناسبة لبيروهيتا دیرا و رب العالمینی هت به هنگی ایمان يوسف و ناف دل و ددیرا و این تبه و یوسف علیه الصلاة و السلام اختیار کودا گناهی کرد و تیش فاحش و زنابید هنگی ایمانوی وی دیرا وی اینا, اینا خلی دید کرد جملوی ایماندار هری هوا آن بری گناهی کرد به ایمان مروری دیرا مروری این تبه ولی مروری شیاطین یا اش پشتی کرد به ایمان کرد توبه کرد باست بیا فدا شروته التوبة هي دا بس شروته التوبة هو تبي يمرف بالي شروته أبدا هي كيا أن يطلع عن المعصية في يمرف و جناح بالي نعبر دموع بسر جناح استغفر الله و بشيني بجمع الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ونيا ونمن لبرنا تا... النفط تلفنا خودا وناس من أو اما یا اکیابتی به مرغ گناه پیلی، جنها که ونیا حس کد جدکت خود خراب وید خالد وید مخالف شریعتی پیلی، نیا توبه لپ کد یا پاید واجد کامو آگری بردهت. دیگی اول توبه یا راسته، آن توبهی مرغ وی یا راستی یا گناه پیلی. و پشت دیگری نه دلیبی پیچوش بید نه مگه وکیفایی بید وقت بیروی لواگون حبه تما نه تی بیا وقت بیروی بنا حبه تما دلیبی پی نخوش بید تو بیشتر پزیم نکر بونه یا سهش آمد تی بید دل خود دانه تو وقت بنا ح پیلی تو توبه کرد کنشت سر واقعونه نه بنا ح پیلی بو مدتی بس از رمضان خلاص بیدن بس از خلاص بونیان بس از تعینا ویته دو نه بید مرو بهو بید هنی عف توبه راست نیه و هاک افشارش شرط تی دارمون نفت داره بده تا و رب العالمین دمروی قبل که دیمین توجه شرط هاکی دی زیاده اوه او اوجونه حمروی کلی ما بین مروری و مرور وابد اونجی تی با مرور گردن خوش به آزاد کد یار حقیق داده بی کاشی اوجچونه حاوچه خرابی مروری برنمباریم مروری کلیه انجی تا وبا مروری آدرسته برندش رب العالمین قرآن و تو بوا یا ایهالذین آمنوا تو بوا فيديو واحد التوبة كان توبة عن موت يا راعي فيديو هم شروطه هذ تشتر شرط التوبة دامن هكما بينه توبة رب العالمين ده بيت بس الشارة دامن تجناح بيلي وبيشامام ببي يفسر بتجناح واتكيري ودلل خوج ده دا دانة كجارك ودي نكهة يبع بينه رب العالمين في وظلم ورب العالمين ايرى بغيت اشبجيت وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وجبا سرهم قال لي اماندار همونج شبكن مو كتب كان وبكرنا توبه بكرا واجبا سرهم كسكي توبه بكرا واجبا سرهم كسكي لا توبه سنه لا مستحب لا بس بغنحاره وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ابو عمي جيت قال لي اماندار باسكته ما اماندار ابو ايمان هاين جزي لي إيمان درت يفانك هم واجب السالم هم أونك كان أم توبة كان في بيعمل الله عليه السلام هم الروجا الله وأتوب إليه صدر شدقوتي أز د خاز ربي العالمين كم العالمين من رب العالمين. وهو الذي يقبل عن عباده هيك في رب العالمين رب في خوشه توبة عبد الحق بهلك، وتوبة كل واحد عبادته كملوبي بالسمات وبزب خديبك كت. كسنة كتوبة أصلاً رب وكي كم فلان. فلان العالمين، وكهناك كان مش فلان توبك سفلان كسي سفلان ملا سفلان ددد سفلان شيخي، شو الله، ويتوبان جبر رب العالمين بيدي، شو أصلاً و ددد شو الصحابة <سؤال> وقت توبة كذي نتادنا النبي <سؤال> عن بيساعة وسنت بجنارة صلى الله عليه وسلم سدد بس الله عليه بين العالمين هو ما في تأخذ. كان كملو رب العالمين دي و چند كربن او وقت في توبيه كات ربعه من دمر في قبيل كتب ياد يدمر في خوج بيت يسيوا غنها للملوفي نوهيليد ويعفو عن السيئات رب العالمين مرو في قبيل كتب وقت يمر في كات و في بيت يعفو عفو يعني مرو عذابنا هذا سرقة وعنة حابة مروي كرين عن السيئات الهمو الهامو جناها ما دام مرو في شمام بيجا وما دام مرو بجر يا بجر رب العالمين رب العالمين عفو وبي مواصلة الهامو اجتكي كان جناح المرو في الزور بنيد معذب المرو في امادر شجرة بيع خبئه نكت أو وقت المرو في بجر تبغو توبت كت رب العالمين دين المرو في بيت نجح خوها كالمرو في الشريك كربيت كمواصلين جناها وقت مروي توبكر ومروف بشامان بغاو مروف بغر يابد الله قبل عالمين قبل عالمين دي ويعفو عن السيئاتي قناحي المروي خوش بيد ووفق يعني همو وخكي نوكا وجيرا قاش باش ويعفو عن السيئات في المستقبل يش جيرا قاش باش قبل عالمين همو قابه قناحي المروي دي خوش بيد ما دم مروف الواكا سوابه چت كت وي همو وی هم مگه وی بگریت تابع، وی هم مگه وی استعفای کرد، وعایمش هم مگه وی دنمروی خوش بیت، برند دنمروی بسرمان هم مگه وی تی بیت اوبر کرد، و هم مگه وی مرروی بسرمان ایماندار، گل دلی بیوگل نفس وی چه نفس مرروی آمرروی فیرا گناهت کرد، و تی بیتو چه لبکی، تی بیتو آ تو و به گناه حلی دید کی، و کی دایکه و بچیکی، منیاد دایک بچیکه خوگل بنی دوسانیه دچل وی بیچیکه که ده محاوله که چه لب کرد شیر بکت آه بیچیکه که ده محاوله که تو کو شیری خودونیا ادویه کش ده محاوله که تو چه لب کرد کو شیر بکرد هر جوره برای که دویه دویی بیچیکه و نیا دیر که دلخو هاتو چلیده هاتو دیماه فریبی کشیری نخو مرویش و نیا نفسم رو مرویش شاید آن همه موقع مروی و بنا حا مرویش شد کرد مرویش کرد پی و بید. وای بکاریش تا وی شیطانه ووی نفس خراب الاماره بیست و شلیکت خودیرکت و جنحه خودیرکت حتی آکنگی حتی آمرنه ببچه مروی دشته بتوان به استغفاره مروی توبه کت و استغفار کت حتی رباعیمیش جال مروری توبه کر و استغفار کر رباعیمیش دبشت وانیا مروی کت دمروف خوش بید وحتر رباعیمین مروف مروی خوش بیده چل من رباعیمین ده چوایت وی پارزیت الحرامیه دست وید پارزیت بيت وي دي پارزید ونیا همو في مروفه دي چلی کت دي پارزید انش دي حرام برهند دي مروفه بسرمات بیا همو قوه توبه بكت و استغفار بكت ونبس رب العالمين گناحید مروفش دي خوش بيت فاولائك يبدلوا الله سيئاتهم حسنات او كسي توبه بكت و استغفار بكت وبيش امان بيت رب العالمين و گناحید كرین و خرابید كرین دي بو چلی کتش اما دي بود بدل کت ما حس رب العالمين our estoves are شو to realise and interject, seems to be hard, this complex هاي is for liberty andCHAMP, peace and justice come forth, need mercy and شو years old, we use ouruję buildings and star wars and of course our Messiah... even these AJs' come on What risks happen now? If you understand how we need جناحنا من أمر رجاء قيامته من رجس فلا يرب العالمين ما جناحنا به أما هنجي ونья حال مرفي الناف خطر هذا والناف ورب العالمين يذكرين خراب إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أو دارت رب العالمين وجري ما هو وخربي هو جلّك بس ودي ثم لم يتوبوا، جوتي هكذا توبناك، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، جوتي هن جازوا من النافكير ده، هم جهنم يعني هكذا عذاب نادر، جوتي لا خوشه، بهند هن علماء ومفسران رحمة دخلوا ده لبدي، جوتي رحمة رب العالمين من ديار كذب، ربعمين و عفوه ويجلقه موازنة ليه خوش بنوي جلك موازنة أو مرونيا جريمة هو موازن كري كأبوك كافر بونو مشتركون وبشديني مرويد إيمان دار ومواحجليه كمان هم صوت بأجري سند ربع عامين جوته دركي توبة لنبدأ قسم فدي كده بقائد بخواد قرينه بعوتين توبة كان أزلي خوش بون هكذا توبة نكر هنجر ربع عامين بودي ولكن يقولون كسر الناس يقولون ان الناس ندى ان يعني يقولون ان الناس يقولون ان الناس ندى ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان بيت ويستجيب الذين آمنوا وعملوا يعني رب العالمين جابوا كسر دتة به إيمان إناي بإب خديبتنا وعمل صالح كليه كارد باش كلين جابوا دتة يعني هكذا دعاء ده خاز رب العالمين كر العالمين ده خازت واقبيل كده دعاء أبو بري الكذب الصمام رب العالمين ده عاد واقبيل عمل صالح كر رب العالمين لقبيل كده شولد باش كن وعبادات خديبت كر رب العالمين لقبيل ويستجيب الذين آمنوا وعملوا صالحا وانك مفسر عيوت وخطاب رجاء قيامته شفاعت ذا خز رب العالمين كمبرات و من بيت ايمادار و بيت موحد و اعماله صالح كيد باش نارا قبل اذ نبدا مكان شفاعته بمبرات خب كني بالسرمان و بيت ايمادار اوي ويقول سبب بتقنح والدت ننجح لنا ميد رب العالمين ويستجيب ده اذن ودات بدي جيبجي كات و اذني كان ابو برات كله بسماء بكا ويزيدهم من فضله رب العالمين هشتو ذي بزهداش هيك هشتو ذهد اكرني ابا يقولة رب العالمين ده إذن ذات وإيمان دارانا كشفاعت وبرادارت خوبكlles ودي اذن ذاتك شفاعت وبرادارت برادارت خوبك плох ابا ويزيدهم من فضله، يعني شه رب العالمين ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يعني رب العالمين دعاء دخازت إيمان دارا قبيلكت ويزيدهم من فضلي وقالك شردت أو هالدخازناكا أو همو فضل وباشي رب العالمين هذا معنى ويزيدهم من فضله يا, يا رب العالمين قالك شردت من في إيمان دار قالك باشي ويضاخازناكا يا رب العالمين هما فضلك وباشي وهم ام امور يلبس في ام ناوف خدات بينين وناه قالك شن sortir داخي رب العالمين ناكا اما رب العالمين yup هذا وهو يزيدهم من فضله هذا puedes همو برك بل كده إيماني وعملي صالحة أو كسي إيماني بخدبتني بنيد وعملي صالحة قد رب العالمين قد عبادة رب العالمين نبس دي جباوي ده تباو وده عبادة وي قبيل قد ده باشي ده قلشتي زي ده عملي ودعايا ودخزاو رب العالمين فضل وباشي رب تفسيرك هذه يا و آياته واستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله يعني ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني مروفي ايماندار جبار رب العالمين دنا او امرت رب العالمين ليكات مروفي ايماندار ريت امر بيش ليكات جيب جيب يعني او نهى يسار ما حرام كات مروفي ايماندار رب تشيت قل يدير كات عمل صالح كات جبار أمره او أو رب العالمين جاز كده ناف في ده بكان يوم في نكن كيا جبار رب العالمين ده تبع داره رب العالمين ده منافق رب العالمين ده, مشرك رب العالمين ده من فضله رب زيتر وعمل واكري أجري ده هم فضل باشيا خويات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 أني ده خازك كان كعذاب وبيته سبكران بناءده سبكران إذا خازك كان كبمرن ورب العالمين وابكوجيد وناهني ده خازت وناهنا جبا جيكران كافر رب العالمين شو رب العالمين. لهم عذاب شديد بس شيه حيوانا لرب العالمين عذابك جلك جلكه تند رب ر ب عالمین عرب هم موجودیه. مشتمل هنگ بخوشه لب کم بشنیمی، هویز را خودید آب کن. اگه هنگید عاقلند، کتاب خوکی لیگرند. ایم خویرهای کلیگرند. هوا هنگو بقای هنگو به قدرت قبل الله ر ب عالمینی و هم داو خازت هنگو تنها جیب جایکرندو و ر ب عالمین جلسشده زیاد بس بروند چه هبی توجه کنمت؟ بس عذابك قلق جلك تند رب العالمين مليك بارزيد وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين